الله صلى الله عليه وسلم يرد ولم يولد ولم يكن له بناعت وليس هناك في العالم أجناس أو أسلاح له وقاسوه بخلقه وعملوا دونه في أبطارهم وراءهم أبطارا فعند ذلك قالوا لو قلنا أنه سميع يلزم أنه يشهد سمعنا فعطروا السمع وهكذا قارف البطر وعطلوا الله أن تباره فعبدوا عدمنا وإلى الفقردم الى الاحمد رحمه الله بعد حمودي ناخوند بعد خليل المتقي الذي ورثوه عن ثلاثه عند السلام قال الشافعي فقارن هؤلاء او الحق في ان يجب به ذريع من اعل وطاب بهم بين القدايع والعشائر ويقال هذا جزاء من تكلمنا لأنه لما تكلموا من المنطق رضي النصوص بالأكل سهل المنطق سواء ما يأخذ القطأ والنصوص تختنر فيها احتمال تأويض هي احتمال قطأ بالراوي فقالوا من المنطق على النصوص فجعلوا يقوموا النظر لو قلنا الله كذا ينزل كذا وكذا فعطلوا ما جاء به جاء به الرسل فإنزل الله الناس بالعربي فماذا تبقى سيلم يقول لك نزالا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ينزل ربنا السماء الدنيا لك ازجيه في العربي قل لي هذا الذي يفسر هذا الأمر جاهن لأنه قاس الله بخلقه قال كان من نين ينزل الله سنهار دنيا ومين سنهار دي ينزل من هذا انهم كل الوقت في حالة ناثر حركاء كلاما جاثر انما لنهم خاصوا الله يخلقه والله لم تكن يجب شيء حتى تقين في حالكه يتقين ينزع وكيف وكذا تترضى النسوس قامل ديال الغيب الذي جاء يعمل بقوله تعالى الف لا ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فآمدوا الغيب وأن النص كتبه على امراض الله وعلى رسوله وإن تهيزه وإن لم تتنق إذا أنا مؤمن به أتهم معناه لغة وأطور سيدته إلى الله كالذي علاك فجاعد التفر عيالاً ولا يجعل له تفر واثفر خلق يتفردهم الأمر حتى قالوا بالتعطيب تفروا من التشريح وإن قالوا ينزل وقلنا سميعاً إن شبهة القلق فأراضوا انزرار من التشريح ضروا ما هو السمر منه ولا قد تعطيه قالوا يقول لا يسمع لا يقصر ليس فوق يا ذنب الله لا أن يسفوه بالعدل فالمعطل يعبد عدم والمشدد يعبد صلما صلم كمعطيه وقال بعض العلماء وقال بعض العلماء منهم أفضل المحنبل الجاني سافر ليس من أهل الجبلة حيال الجنة لا يرث ولا يورث لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة وقالوا إن من إن من لم يقل القرآن مخشوب فهو ساته التحليف فيه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال في أن كان قبلها امتحنوا الناس بكيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه وأرادوا تعطيل المفاجد والجوامة وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الصفقة وقال في الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتكابة فتكت الناس في آرائهم وأديانهم فتكت بالمتشاجح لا واختتموا في ربهم وقالوا ليس ع... ليس عذاب قبل ولا حيث ولا شفاعة والجنة والنار لم تفلقا فوانكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحل من اتحلل كثيرهم وجبائهم من هذا الوجه لأنه من رد آية من كتاب الله وقد رد الكتاب كله ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد أثر كله وهو كافر بالله العظيم فجامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك ووضع السيف والصوف فيها ذلك فدرت علم السنة والجماعة وأوهنوهما وفارتان التومتين لإظهار الجداء والسلام فيها ولكدرتهم واستخدوا المجالس واظهروا رأيهم ووضعوا فيه كتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة فكانت كتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عطم الله فأذنى ما كان يسوب الرجل من مشالفتهم أن يكتب في دينه أو يتابعهم أو يظرم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق وعلى على الضاطر فطار ساكسا فعلى ساكس حتى كان أيام يأثر الذي يقال له المتوكل أطفى الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وقالت عيشهم من خلتهم كثرة عن البدع إلى يومنا هذا والرغم وأعلام الضلال قد بقي منهم قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون, يقولون ويعملون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشاهدهم أو كما قال فأولئك الذين سل الله تحرروهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فأهل الفتاة يحضرون في المتشادة يدفعون به الحق وأن الذين في قلوبهم جيد فماذا سورة العلمان فيتبعون ما تشاده منه في غاء الفتنة فغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فالراسحون في العلم يقولون عاماً ناجح فمن هؤلاء الجهنية تنعوا تتابع من القرآن ليذلوا أهل الحق عن الذي ورثوه عن رسولهم خاتم خاتم, خاتم, خاتم النبيين محمد بن عبدالله النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح فمن الأحمق قال يجهنم هذا ليس من أهل هذا في نقل الرباه التكبير الثلاث من الجهنم الذين عصوا صلاة الله وهو حلال الجهل الجهل وليس هناك فرق بين التكبير بالوسط والتكبير العين بالوسط كان يقول للأحمد الجهنية افطار لأن الجهنون الذي عذب للأحمد عذابا شديدا لكي يكفر فيقول في للقرآن مخلوط كان يكون القرآن مخلوط وهو عذبه من أجل ذلك لكن إذن تذكره للأحمد لأنه نطق بقولة الجهنية لأنه عند القيام أحمد مسلم في الأصل وإن من فتس عليه الأمر ولم يكن من أهل العلم الذين وقيمت عليهم الفجة فلم يكثره لنا مأخذ فكسفر من المأخذ رحمة الله عليه اقول كسفر من المأخذ رحمة الله يعني كفع بعضهم او بدع بعضهم ونوججع بعض الاخر فمن قامت علي الفجة يوجه منه او من قال قان بخورهم وكان قد يتبث عنه الامر وابقه في بعض النقالات فهو في القرآن ويتبث عنه الامر فننفق عنه الحجة فأنت بكاثر فإنا نأمون ما تفقه لنا نحن معما يقال القرآن نحن ودعا لا يسيل ذلك واغراه بهذه المقولة منه ابن بيدوان فهو كاثر ليس من أهل كله حلال الضل لا يرد ولا يرد، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة إلى آخر لقالاتهم تلك وعطلوا الجهاد وعملوا بالفرقة وأعرف الآن جماعة معاصرة تعطل الجهاد والجهاد على قسمه الجهاد الجدعي فهذا ماذا؟ فلا يجيز يحد من جاهز هذا النوع الجهاد وجهاد الشرعي الجهاد الشرعي يكون حينما يأذى الولي الأمر بالضوابط الشرعية ويكون المسلمين قوة وسوكة هذا الشرع الذي كان يجاهد الرسول لأن الجهاد الفجعي الذين جاهدوا هؤلاء التفجير هؤلاء التفجير الذين يفجعون المسلمين بهذه المتفجرات التي منهم العشرات عسراس أم الديميات خوارج العصر هؤلاء جهادهم الفجعي فنحن لا نقول بتعطير الجهاد. الشرعي ولا نقول إقامة الجهاد البدعي. نستوضح فنقول الجهاد الذي كان على طريق السلام. رحمة الله عليهم ونبذاطهم فيه كما قال معبد السلام فرع الجهاد المكائد العادي. فإذا كان عدي قوي المستحترم وكان في المساجد بيت إذا جاهتهم صار حرام من الجهاد. في المساجد بيكون حراما. هناك جماعة أخرى على طريقه الجهانية هذا المثل يقول نحن لا نحن لا نجاهد ولا نكسر المكران. نحن نختص بزيارة الناس في بيوتهم وذكر عظمة الله عندهم فقط. أما نكسر مكران لا مكران كي يتكلم الرجل في لحظة ذاته. تفرق الأمة بين نار المكران. لا ندعون بالتوحيد. في حجر الله هي. لا يجوز في حالقات أهل الحديث. لأنهم ليسوا على طريقته. فلاهم دعوة خاصة مختلفة في الإثنان يقولون إنكارنا وزهادنا من طريق من طريق الضعرات ورأتكلمنا هذا لا عصرنا الطريق أن هذا كله جاعت منه السنة جهاد جاعت من السنة وإنكار المنكر جاعت منه السنة والدعوة الخاصة إذا جبحت تكلمه الله جاءت منه السنة فلا يدين سحقين الأمر بالنعروف والنهي المنكر وحصر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالزيارات. لا يكفرني هذا قولوا غلط ونكمل إن شاء الله عبدالصلاة كل قولي هذا يتذكر الله عزيزي